أخ العريس، بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير، ها قد اجتمع الشم، وفرح الأحباب والأهل، فهنيئا لك هذه السعادة الزوجية، والتي لا تعدلها أو تفوقها سعادة، إلا بزفافك من عرائس الجنات، فهل أتاك ما أعده الله لعباده المتقين من الحور العين؟ وهل أتاك من خبر وصف حسنهن وجمالهن وكمال خلقهن وأخلاقهن إذا أردت أن تعرف إذن فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا آخ العرفات حور حسان حور حسان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا وَمَحاسِنًا مِنْ أجْمَلِ النِّسْوَانِ وَالطَّرْفُ يَشْرَبُ مِنْ كُؤُوسِ جَمَالِهَا فَتَرَاهُ مِثْلَ الشَّارِبِ النَّشْوَانِ وَيَقُولُ لَمَّا فهذا حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان فاسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لنفسك يا أخا العرفاني حور حسام قد كاملنا خلائقا ومحاسنا من أجمال النسواني أسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لي نفسك يا أخا العرفاني والمحاسنا والخلائقا والمحاسنا والخلائقا والمحاسنا والخلائقا من اجلال للسوالي والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشواني والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشواني ويقول لما أن يشاهد حسناها سبحان مواط الحسن والإحسان سبحانه معطي الحسن والإحسان فاسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لي نفسك يا أخا العرفان حور حسان فتكاملن خلائقا ومحاسنا من أجمال النسوان فاسمع فاسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لي نفسك يا أخا العرفاني حور حزان قد كاملنا خلائقا ومحاسنا من أجمال ومحاسنا وخلائقا والمحاسنا وخلائقا وخلائقا ومحاسنا من اجمل السواني كملت خلائقها واكمل حسنها كالبدر ليلا في بعد الزماني والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأرصان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل السف بعد ثماني والشمس تجري فيما حاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأرصان والبرق يبدو حينا يبسم تظراها فيضيء سقف القصر بالجدران والبرق يبدو حينا يبسم تظراها فيضيء سقف القصر بالجدران ريانات العطاف مما الشباب ريانات الأعطاف من نار الشباب فاسمعوها فاسمعوا هذه الليله جواي اسمى سبت يا رئيس الجنات ثم اختر لي نفسك يا خل عرفاني حور حسان قد كامل نخلائقا ومحاسنا من أجمال النسواني فاسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لي يا آخا العرفاني حور حسان قد كامل نخلائقا ومحاسنا من أجمال النسواني وماحسينا وخلايقا وماحسينا وخلايقا وماحسينا وخلايقا وماحسينا من اجمل للسواني لما جرى ما النعيم بغصنها حملت ديماكثيره الانواع فالورد والورد والرمان في غصن تعالى غارس البستاني لما جرى ما النعيم بغصنها حملت فيما وقثيرات الروائي فالورد والتفاح والرمان في منت على غرس البستان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشواني والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشواني فيقوله سبحان الذي ذا صنعوه سبحانا متن صنعة الإنسان سبحانا متن صنعة الإنسان أسمع صفات عرائس الجنة ثم اختب لنفسك يا أخا العرفاني حور حسان قد كامل نخلائقا ومحاسنا من أجمال النسوان فاسمع صفات عرائس الجنة ثم اختب لي نفسك يا آخا العرفاني حور حسان قد كامل نخلائقا ومحاسنا من أجمال النسوان والمحاسنا والخلائقا وخلائقا ومحاسنا والمحاسنا والخلائقا من اجمل السوالي قداموها من فضات قدره كذا من توقي هذا طالب والساق مثل العاجي ملموم يرى مخ العظام وراءه بعياني أقدامها من فضات قد ركبا من طوقها ساقاني ملتفاري والساق مثل العاجي ملموم يرى مخ العظام جسومَ وَعمٌ والل كلَ اليااقُ في والبرج والر مسك والجسومَُ وَعم والل كلَيااقُ في والبَجلي وَقَد مِنه كلَقَضي بالِبني في والقَّ مِنْه كلَقض بالِبْن في حُسنِ, القوام حسن القوام للقوامك اوساط قلبه بالصيفه يا واسين الجنه ثم اختر لي نفسك يا اخنا عرفاني صور فيسان فك النخل اي من اجمال للسو أسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لي نفسك يا أخا العرفاني حور حسان قد كاملنا خلائقا ومحاسين من أجمال النسواني ومحاسين وخلائقا ومحاسين وخلائقا وخلائق وانفاسا من اجمل النسوان وكلامها يسبي العقول بنغمات من النغمات زادت على الاوتار العيداريه وهي العروب بشكلها وبدرها وبدرها وتحظى كل الاهالي لقائي في سرك تيه الليلين والاذلال لطفا وحسنا تبعا والتغليج وتحظوا بتفسير ذي الذرفاري بسمه سيتجاى إذ الجنه ثم اختر لنفسك يا اخن عرفاني قد كامل خلائقا ومحاسينا من أجمال النسوان فاسمع صفات عرائس الجنة ثم اختر لي نفسك يا آخا العرفان في حسان قد كامل خلائقا ومحاسينا من أجمال فَسِينَنَ وَخَلَائِقَ وَمَحَاسِنَنَ وَخَلَائِقَ وَمَحَاسِنَنَ مِنْ أَجْمَالِ السَّوَانِي عَمْرُ الْخُدُودِ ثَغْرُهُنَّ لَآلِئُ لَآلِئُ زُهُوُ الْعُيُونِ فَاثِرُ تهتزو كالغسن الراطيب وحمله ورد وتفاح مع مار المال عمر الخدود تغورهن لآليء سود عيون فواتر الأجفال تهتزو كالغسن الراطيب وحمله ورد وتفاح سليم وتيمك كيف مجلسهما المحبوب في روح نور في ريحاني وسليم وتيمك كيف مجلسهما المحبوب في روح نور في ذا ذبيه الاشواق طول زماني ذا ذبيه الاشواق طول زماني بس ما يصير رجائي في الجنات ثم اختبلي نفسك يا اخلع عرفاني بسمع نور في سامي سلاما خلل خلل حاسيا سيل الجمال جمال نا سجينات في دار موسيقى بس بس بس بس تم التسجيل والمكساج في استيديو 24 لدى تسجيلات قرطبة الإسلامية